تتسَعون قُ الأرأيتُم إ جَعلى الله عَلَكُمنه رَسَر مَدًا إلى يَوْمِ القامَ مَنْ إلَهُ غَير الله يأتكُم بِلَلٍ تَسكونَ فيِي فَل تُ بصِرون وَمِ الرَّرحْمَتِه جَعللَلَكُم الليلى وَه رَللتَسكوا فيِيهِ وَلتَبتَغومٍِ فَو وَلا عَكم تَشكون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 وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّمَا فَاتِحَهُ لَهُ نُؤُبِ بِالْعُصْبَةِ أُولِ الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ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 فَمَا كان لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا كَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يشاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لولا انما ان الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون تلك الدار الاخرة جعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين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 من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين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 شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون أعوذ بالله والسيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصرهم من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس اللَّهُ بأعلم بما في صدور العالمين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 وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُونَ أَسْقَالَهُمْ وَأَطْلالًا مَعَ أَسْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين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 إ تجعون وَإِنتُ كَذبوا فقد كَذذبَ أممم من قكم وَماَاعَ الراصُول إن بَناغُ المُبين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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قَتَلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَجَاءَهُ اللَّهُ مِنَ النَّاء ۚ إِن فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا نَّرَدُّهَا بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 وَلووط إ القَالَ لِقَوْمِهِ إنكُْ لَأتُونَ الفاحِشةَ مَا سَقَكُم بهَا مِنْ أحدَد مِنَ العالمين.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 وَإِن أَهَنَ البيوتِ ضَيتُ العنكَبوت لو كانوا يعلمون إنِ اللهَّه يعلم ماَا يجعونَ مِنْ دونُهِ مِ شيءَيْئ وَهُو العزيز الحكِيم.